وفلق ا ل ح ب ة و ب ر أ ا ل ن س م ة واستقر ا ل إ ن س ا ن فوق بساط ا ل أ ر ض وعاش تحت أ د ي م السماء عاش ينشد منهجا يقوم حياته ويصحح مسيرته وخلق الله العباد حنفاء فاجتالتهم الشياطين وتلاعبت بهم ا ل أ ه و ا ء و أ ف س د ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا و ل اصلح تفسدوا في الأرض بعد أصلح الله الأرض إ ا ه الله أ ص ح ا ل ا ل أ ر ض بالرسالات وقوم ا ل ح ي ا ة بالوحي الهادي والكتاب ا ل م ن ي ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و أ ن ز ل ن ا الحديد فيه ب أ س شديد ومنافع للناس ولا تزال ولا يزال التدافع في ا ل أ م ة وفي العالم يقع بين الشر وبين الخير وبين الباطل وبين الحق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و ا ل آ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي استشرى فيه الفساد وعم البلاء الدنيا وكان هذا دافعا لمن شئ حركات وقيام مدارس و أ ف ك ا ر ومناهج ترى ا ل إ ص ل ا ح تصيب أ ح ي ا ن ا ً وتخطئ أ ح ا ي ي ن كثيره و إ ن من واجب المفكرين في ا ل أ م ة اليوم والعلماء والدعاء أ ن يضعوا أ م ا م الشباب و ا ل أ ج ي ا ل معالم ل ل إ ص ل ا ح فما كل من أ ر ا د ا ل إ ص ل ا ح أ د ر ك ه ت ر ج ا ل ن ج ا ة ولم تسلك مسالكها إ ن ا ل س ف ي ن ة لا تجري على اليبس ومن ثم كان لا بد من اقتحام هذه ا ل ق ض ي ة ب ج ر أ ة وذلك ل أ ن ه ا في ثناياها وطواياها تحمل قضايا مختلف فيها فمثلا بعض الناس يرى أ ن التفجيرات منهج من مناهج ا ل إ ص ل ا ح تفجير الفنادق تفجير الوزارات تفجير بعض المؤسسات التفجير الذي في أ ن ح ا ء العالم تفجير أ ب ر ا ج في أ م ر ي ك ا تفريج حافلات تفجير حافلات في لندن بعض الناس يرى أ ن هذا منهج ل ل إ ص ل ا ح ولعلنا نحسن الظن بهم أ ن ه م أ ر ا د و ا ا ل إ ص ل ا ح لكن كم من مريد ا ل خ ي ر لم يبلغه ويقين أ ن الحديث عن معالم الاصلاح يحتاج إ ل ى ج ر أ ة لماذا ل أ ن ن ا نعيش في عصر فيه فساد كثير أ و كبير وفي نفس الوقت هذا الفساد مستفز للعواطف فيسلك المصلحون ث ل ا ث ة مسالك إ م ا أ ن ه ينفعل بهذا الفساد الذي يستفزه ف إ ذ ا به ي ن ف ع و ت أ ت ي العواصف العواطف أ و العواطف العواصف ف ي ب د أ بعد ذلك يظن أ ن ا ل ق و ة و أ ن العنف هو السبيل الوحيد ل إ ص ل ا ح ا ل أ م ة وبعضهم من المصلحين يساير الفساد ويقنن له و ي أ ت ي ه ب ا ل أ د ل ه باسم ا ل و س ط ي ة والتيسير و إ ل ى غير ذلك من ا ل أ م و ر والقضايا ولقد راينا مصلحين تغيروا في خضم الفساد وما استطاعوا أ ن يواجهوا ا ل م ج ت م ع ف إ ذ ا بهم يسايروها ويخرجون الفتاوى التي قد تستغربها أ ن ت في قضايا ا ل م ر أ ة والشباب و ا ل س ن ة والالتزام بها ومظهرها وهكذا والمسلك الثالث التوسط والاعتدال م ح ا ر ب ة الفساد ب أ س س ع ل م ي ة ووفق مرتكزات ع ق د ي ة بالصبر على المجتمعات وتقديم ل ص ب ر على ا ل د ع و ة للناس والاحتمال و أ ن نسلك مسلك ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين في إ ص ل ا ح المجتمعات وكان من الضروري جدا ً أ ن نتخذ هذه ا ل م ح ا ض ر ة و أ ن ا في ا ل ح ق ي ق ة لا أ ع ن ي ب ا ل م ح ا ض ر ة في المقام ا ل أ و ل المستمع الذي أ م ا م ي فقط أ ر ي د أ ن تنشر هذه ا ل م ح ا ض ر ة في أ و س ا ت ك ث ي ر ة لعلها تتضح, تتضح بها بعض ملامح ا ل إ ص ل ا ح نحن نقر جميعا أ ن هنالك عوجات و أ ن هنالك فساد و أ ن هنالك أ خ ط ا ء و أ ن هنالك انحراف في ا ل أ م ة لكن نختلف في طرائق ا ل م ع ا ل ج ة وفي منطلقات التغيير منا كما أ س ل ف ت من استفزته استفزه ت الفساد وفعلا من الصعب جدا في ظل هذا العالم الذي تهيمن عليه أ م ر ي ك ا والتي تدمر فيه الديار وتحتل فيه البلاد بلاد المسلمين وتستنزف الخيرات وتقتلهم أ ن تقول للناس اسلكوا مسلك ا ل أ ن ب ي ا ء قد يكون هذا جريره أ و يعتبر إ ر ج ا ء كما يقول بعض الناس أ و يعتبر أ ن هذا ض ر من ضروب التماطل أ و من ضروب التراجع أ و التخاذل أ و التخلف كما يسمونه أ س م ا ء م خ ت ل ف ة لكن لتعلمن ن ب أ ه ولو بعد حين طريق ا ل إ ص ل ا ح طويل وشاق إ ذ ا كان وفق طريق المرسلين ي خ و ا ن ن ا ما في مرسلين فجروا ولا ب ي ع م ل ا ل ح ج دي المرسلين ج ا ء و ا ل إ ص ل ا ح المجتمعات بدافع ا ل ش ف ق ة عليهم ودائما أ ق و ل للناس ينبغي أ ن نشخص ما هي أ ز م ة ا ل أ م ة وما هي ح ق ي ق ة مشاكلها هل مشكلتنا أ م ر ي ك ا طيب ب ك ر ة أ م ر ي ك ا بتبقى ما فيش نهائي إ ن شاء الله العالم ا ل إ س ل ا م ي يصلح ما مشكلتنا ا حيصل م ما في أ م ر ي ك ا أ م ر ي ك ا تسلطت علينا بسبب مشاكلنا ا ل ح ق ي ق ي ة عدم الانتماء الصادق للدين وعدم ا ل ج د ي ة وعدم الصدق وعدم الالتزام ب ا ل إ س ل ا م و أ ح ك ا م ه وادابه وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ق ض ي ة أ م ر ي ك ا عرض لمرضنا قضية القدس عرض ل ما ر ض ن ما لم تسلك الامه حكاما ومفكرين وتتضح معالم السبيل ويستبان الطريق ل ل إ ص ل ا ح والله سوف تدور ا ل أ م ة في ح ل ق ة م ف ر غ ة إ ذ ا قبل أ ن أ ل ج بعد هذه ا ل م ق د م ة قبل أ ن أ ل ج إ ل ى معالم ا ل إ ص ل ا ح أ ب د أ ا ل م ح ا ض ر ة بمداخل ا ل إ ص ل ا ح و أ ع ن ي بمداخل ا ل إ ص ل ا ح قبل أ ن تكون هنالك معالم هنالك مكونات لهذا ا ل إ ص ل ا ح و أ و ل ى المكونات السنن ا ل ك و ن ي ة لا تحابي ولا تجامل أ ح د ا ولو كان م ح م د بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والدليل غ ز و ة أ ح د أ ن م و ذ ج ا السنن ا ل ك و ن ي ة لا تحابي لله عز وجل سنن هذه السنن تقول إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م ذلك ب أ ن الله لم يبق مغيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م السنن ا ل ك و ن ي ة لا تحابي ولا تجامل من دخل المعمل يكتشف من تعامل مع معطيات ا ل م ا د ة ينجح فيها من بذل العلم ي ح ص ل من ق ر أ ينجح السنن ا ل ك و ن ي ة لا تحابي ولا تجامل جعل الله الكون على نواميس وعلى ا ل سنن هذه النواميس والسنن لا تجامل ولا تحابي أ ح د ا من الناس ا ل أ م ه لا تريد أ ن تصلح المناهج لتكون مناهج ف ا ع ل ة ولا تريد أ ن تصحح ا ل إ ع ل ا م ليكون إ ع ل ا م ا راشدا و ا ل أ م ة لا تريد أ ن ترجع إ ل ى ا ل أ س ر ة فتصحح ا ل م س ي ر ة كيف تستطيع ا ل أ م ة أ ن تنتصر بل ستحتل الديار وسيدخل الكفار ما لم يقف الناس موقفا واضحا أ و ل ا تجاه دينهم ومعتقداتهم وثقافاتهم م م ا ل أ هذه من السنن تقاتل ب أ ف ك ا ر ه ا ل أ ف ك ا ر ه ا أ ي أ م ة تقاتل ب أ ف ك ا ر ه ا ب ق و ة أ ف ك ا ر ه ا ا ل أ ف ك ا ر هي التي تعطي ا ل أ م ة ا ل ق و ة أ ع ج ب ن ي موقف في كتب السير لصلاح الدين ا ل أ ي و ب ي صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله تعالى وهو اسمه يوسف ابن شاذي ا بن يعقوب ا ل أ ي و ب ي المرادي ص ر ا ح الدين ا ل أ ي و ب ي هذا استطاع أ ن يحرر بيت المقدس الخطوات التي اتخذها الرجوع إ ل ى ا ل إ س ل ا م التفاصيل أ و ل شيء قرب العلماء علماء أ ه ل ا ل س ن ة ثانيا ً ابطل المذاهب الباطله ا ل م و ج و د ة في ا ل أ م ة ثالثا وحد بين مصر والشام ثم بعد ذلك استطاع أ ن يعيد بيت المقدس كان صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي لا يفوت ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ل ا نادرا قال ا ل ح ف ظ ا ل ن كثير في ترجمته ولقد عجبت له مع ك ث ر ة مشغولياته وانتصابه ل إ ص ل ا ح أ م و ر ا ل أ م ة والعسكر والجهاد وقتال الفرنجه ما كانت تفوته ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد أ ب د ا هذا هو الطريق ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد هذا هو الطريق سبحان الله قال عنه ابن ك ث ي ر كان طيب ا ل س ي ر ة حسن السرير ة على ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة ا ل ع ق ي د ة م ه م ة كان صلاح الدين يوميا ي ق ر أ على العلماء أ ح ا د ي ث يشرحونها له منهم أ ب و طاهر السلفي ونجم الدين الحوشابي وابن نجا هؤلاء ش ي و خ صلاح الدين و أ س ا م ة ا بن م و ق ذ هؤلاء ش ي و خ صلاح الدين كان صلاح الدين رحمه الله ي ق ر أ ا ل أ ح ا د ي ث ويشرحونها له حتى إ ذ ا كان يوم حرب لما يجي القتال أ و ل الناس في الصفوف شيوخه في القتال يكون شيوخه وهو يقف أ م ا م ه م يركب على فرسه القتال خلاص يعني وقد ت ر ى الجمعان يقول والله لا أ ت ر ك وردي من ق ر ا ء ة الحديث لهؤلاء العلوج ا ق ر أ علي يا أ س ا م ة احاديث اليوم واشرحها والحريف حس حيث ا ت ب د أ ص ر ا ح ة الدين لا يترك وردا للحديث اخواني عليك اشكر كم ذ ك ي الناس قالوا ان ه ا ل إ ص ل ا ح زنديه ة يعني ي ولا شنو ر ج ا ل يعني ولا شنو استحضر رجال رجاله يا خ ش ي د ع ل م أ و ل حجب ا ة العلم يقول له أ س ا م ه ا ق ر أ علي عليه ف ي ق ر أ عليه و أ س ا م ه بن م و ق ذ كتب كتابه الاعتبار هو من أ ج ل الكتب التي كتبت حكى فيها قتال المسلمين مع ا ل ف ر ن ج ة ا ل ف ر ن ج ة معناها الكفار و أ س ب ا ب النصر فذكر أ ن صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي كان حاسما قال ا ل ف ر ن ج ة جاءوا واحتلوا الساحل الشرقي للبحر ا ل أ ح م ر والساحل الغربي قال فسير صلاح الدين الحاجب حاجبه اسمه ياخي لؤلؤ أ ر س ل ه ب ح ز م شديد أ ح ر ق جميع السفن التي في الساحل للفرنجه ومن جرى منهم إ ل ى الجبال قال أ خ ذ و ه وكان الفرنجه يقطعون الطريق على الحجاج بالبحر أما لأنه فأخذهم وأرسل أطبحوهم ما والمصرين من ميناء منهم ميناء ضبحوهم الحجاج كانوا سودانين البحر بالك الحجاج السودانين、والمصرين. كانوا يقطعوا الطريق على الحجاج وأرسل اثنان من الفرنجة ذبحوا في ميناء. الحجاج جاعدين قبضوا واثنين رسلوا قالوا كده قد تخلي على حتى يطمئن الحجاج ميناء يطمئن أن الطرق آمنة يبيض في في في الطرق كضرب من ضروب ا ل إ ع ل ا م يا أ خ ي والله يا أ خ ي ص ل ا ح الدين ده يعني أ ن ا معجب به و ع ج ب شريط خلاص أ ج د نفسي معجب به جدا كان ح ا س م وقوي جدا وسبحان الله لما لما دخل ص ل ا ح الدين ا ل أ ي و ب ي م ع ر ك ة حطين ا ل ف ا ص ل ة س ن ة خمسميه ثلاثه وثمانين ه ج ر ي ة لما دخل هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ف ا ص ل ة دخلها ومعه من الجند اثنى عشر أ ل ف وجاء ا ل ف ر ن ج ة في ثلاث وستين أ ل ف قال لك ما تخلف من قادتهم أ ح د ومعهم صليب الصلبوت شوف السنن ا ل ك و ن ي ة كيف تسير صليب الصلبوت و م ع ه قوامس ت ر ا ب ل س ورجل يسمى إ ب ر ن س ا ل ك ر ك و يسمى بديشاتيو بسأل بس الخواجز ا يسمون ديشاتيو فرنسي ذا قال لي كان في ا ل أ ر د ن يقطع الطريق على الحجاج العزل ويقيدهم و ي أ ت ي بالسيف يقول تؤمنون بمحمد ي ق و ل ن ع م يقول لهم فليدافع عنكم محمد ا ل آ ن اخواننا ما في ناس كفار ضد ا ل إ س ل ا م وفي ناس ضد ا ل إ س ل ا م وما عندهم أ د ب في ناس ضد الاسلام إ س ل م ومؤدبين وفي ن ا ضد ا إ س ل وما عندهم أ د ب ذاته زينا شارون د ن كويس يعني حسب تعلق فرنسادا وغير ه وغير ه ت ا د و ن ضد ا ل إ س ل ا م لكن ما نقول كلام مشاتخ صح ك و س الاعلام لكن نحن ذاتنا بقينا ا ل أ م ة ذ ا ت ن بقت م س ت ب ا ح ة ا س م ن ا يمكن ا أخي ان يكون مسلم في المنزل يمكن ان يكون ي ل ي م م و ل كلا في ا ر ف البلد ه يمكن ا ان يكون أولاده ا ي ك كأنه مسلم في البلد يمكن ج ان يكون تصريحات يمشي م و ل ا يشعور م في البلد ل ل ه ا ه هزون أنت حقته قول البلده واكرام ل ده جابوا في الصحف قال ليه يانك برون حاكم عام السودان ي خ في ناس ا ت ه كفار وما عندهم ا د ر يعني ده زي إ ب ر ن س ده كس و معاه واحد اسمه جيفري الوكان ل ملك بيت المقدس دير كلهم جو في الحرب واجههم صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي باثني ع ش ر أ ل ف مقاتل دارت رحى م ع ر ك ة ب د أ ت من فجر السبت وانتهت مساء بل لك ان كثير لما يتكلم عنا يتكلم عن هذه ا ل م ع ر ك ة بانتشاء منتشزاته يقول الملك الناصر المظفر مدل الصليبيين ب إ ذ ن الله جمع صفوفه وكانت عساكر ا ل ف ر ن ج ة تقف في م ن ط ق ة فيها هشيم ف أ م ر ه م أ ن يلقوا النار على الهشيم فشتعلوا ل ن ا ر من تحت سنابك خيولهم والسهام من فوق رؤوسهم ف أ ص ل ا ه م نارا قال انتهت ا ل م ع ر ك ة وقد أ س ر من الصليبيين ثلاثين أ ل ف نص الجيش أ س ي ر وقتل ثلاثين أ ل ف يا ناس معقول ثلاثين أ ل ف د ي ن ماتوا قال ليك الجثث كالتلال ا ل أ م ة تنتصر ب ا ل إ ع د ا د بالقتال صلاح الدين لما أ ر ا د أ ن يحذر تعامل مع السنن ما قال أ ن ا أ م ك ث في دياري أ و أ ر ق د في بيتي وينتصر ا ل إ س ل ا م ما هكذا ا ل إ س ل ا م ينتصر بالعمل وبالعمل الواعي وبالسلطان المؤمن ثلاثين أ ل ف أ س ي د قال لك كان ا ل أ ع ر ا ب ي من جيش صلاح الدين ل ك ث ر ة ا ل أ س ر ى لا يجد حبالا يربطهم فكان يفك حبل ا ل خ ي م ة ويربط س ب ع ة في حبل ا ل خ ي م ة ومن ك ث ر ة ا ل أ س ر ى باعوا في دمشق أ س ي ر ا بنعل خواجب م ركوب يعني ذاته حج ا عجيبه خلاص باعوا اسيرا بنعل أ س ي ر واحد بنعل و ل ا غ يجب ر ان يكون ب ل أ س ر ي ن ا ل ل و جميع ك اشخاص ل ل م ل و ي ك ة ك ل ه م أسر م ل ك بيت ا ل م خ ا ص ويكون هناك م ا فر إ ل ا ق و م ومات استرابلس بعد أ ي ا م ك م لما د ل و ق ع ل ه وحصل ل م ا ج ا ب الأسر قعدوا في خ ي مقيدي م ت ه ف ط ا ص جيفري من صلاح الدين الثلج قال له د ا ئ ر مويه ب ا ر د ة بلا شوف الزول انت وكدا د ا ئ ر مويه ب ا ر د ة جابك من هناك للبلد د ش ن و ما كانت ت س ر ب ه هناك في أ و ر و ب ا ولا تسربها في محلك قال د ا ئ ر مويه ب ا ر د ة فاعطاه صلاح الدين الماء البارد فبعد أ ن شرب اعطى إ ب ر ا س الكرد ا الذي يقطع الحجاج الماء البارد فغضب صلاح الدين قال أ ذ ن أ ع ط ي ت ك ولم أ ع ذ ن لك لتعطه ي وقام و أ خ ذ سيفه أ م ا م ب ق ي ة ا ل ق ا د ة قال لي ابرام سكر أ ن ت القائل للحجاج أ ت ؤ م ن و ن بمحمد فليدافع عنكم أ ن ا وكيله ونائبه في ا ل أ ر ض ادافع عنه ا ل آ ن فضرب عنقه مقيدا ا ل أ س ي ر الوحيد الذي قتله صلاح الدين و أ ه ل السيك والتاريخ كابن الجوزي وغيري يقولون أ ن صلاح الدين أ و خ ذ عليه من ج م ل ة ما أ و خ ذ أ ن ه كان متسامحا جدا مع خصومه والله يا اخواننا صلاح الدين دعج يبخلص ا هتل إ ب ر ا ه ي سلكر أمام, امام جميعهم ثم ذهب واتجه إ ل ى بيت المقدس وحاصرها ودخلها و أ ك ر م النصارى فيها ثم أ ر س ل أ ر س ل ت أ و ر و ب ا حملات كان على ر أ س ه ا و أ ش د ه ا حمله ل ي ت ش ا ر د قلب ا ل أ س د ملك إ ن ج ل ت ر ا بنفسه خرج عشر سنوات قتال صلاح الحصان الدين قال ما نزل من عشر سنوات تقريبا يعني قتال قتال عجيب لحد ما جاء ا ل ح م ل ة س ن ة ثلاثه وثمانين بقياده ريتشارد ورجعت إ ل ى أ و ر و ب ا خ ا س ر ة ب ق ي ا د ة ر ي ت س ا ر د س ن ة ثمانيه وثمانين صراحه دي ن في ا ل ف ت ر ة دي يا سلام شيء عجيب في هذه ا ل ف ت ر ة كان في قتال مع ر ي ت س ا ر د ر ي ت س ا ر د في ا ل ن ه ا ي ة ييس وييس صلاح الدين ف أ ب ر م و ا صلحا اسموه بصلح ا ل ر م ل ة م ن ط ق ة ا ل ر م ل ة وصلح البرود بتحته ط و ي ل ة لكن أ ن ا أ ن ق ل لك م س أ ل ة و ا ح د ة فقط قالت لصلاح ش ر ل الدين القدس مكان عبادتنا وسوف نقاتل ل آ خ ر رجل مننا كلام جوي ولما ا جوي أ س ا م ة ب ا ل م و ق ي يقول الفينجا الذين قاتلهم صلاح, صلاح الدين ع ر ف و ا بالشجاع ة شجاع وزول بحلف و أ س ت غ ر ب لقوم شجعان ولكنهم في أ م ر الحريم لا ش ج ا ع ة لهم في النسوان ما عنده مشكله ما في عرس ما في ناي دمع م ر د و دمع د و والواحد شوف ف ي ت مع زولتان قال ما ب ي ت أ ث ر قال ق ل أ ن تجد شجاعا إ ل ا وتجده غيورا إ ل ا الفرنجه قد يكون فيهم ش ج ا ع ة ولا غ ي ر ة لهم و ا ل ش ج ا ع ة تقتضي ا ل غ ي ر ة شوف التحليل ده المهم رد صلاح الدين ماذا ق ا ل له القدس مكان عبادتنا وسوف نقاتل إ ل ى آ خ ر رجل منا قال له صلاح الدين القدس لنا كما هي لكم بل نحن أ و ل ى ل أ ن ه ا مسرى نبينا ومكان عبادتنا ولا تتخيل ولا يتبادر إ ل ى ذهنك أ ن ا سوف نتنازل عنها بل لا نستطيع أ ن نتلفظ بهذا بين المسلمين مجرد ان نتلفظ ما نقدر نقلق فاضطر أ ن يبرم ل ت ش ا ر د ل صلحه على أ ن تكون القدس للمسلمين إ خ و ا ن ن ا السنن ا ل ك و ن ي ة لا تجامل ولا تحابب يقول الشيخ ل س ا م ي ت ي م رحمه الله تعالى رسول ل ل ا هزم صلى الله عليه وسلم ه جنده وجيشه وهو قائده ل أ ن ه م عصوا أ م ر ه فكيف بجيوش م س ل م ة ت ط ع ا ط الشركه وتفعل ا ل م ح ر م ة وتريد أ ن تنتصر على عدوها قال شيخ ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كان الجند يكسر ب أ ق ل من الشرك فكيف بالشرك ه و أ ن المجتمع اليوم ينبغي أ ن نتحدث عن هذه القضاء القضايا بوضوح و أ ن تتضح معالم المنهج السلفي السنن لا تجامل ولا تحابي دا المدخل ا ل أ و ل المدخل الثاني لا خلاص إ ل ا ب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ خ ل ا ص أ س ا س لا يتصور أ ن يكون هنالك مصلح يريد أ ن يصلح هو لا يخلص في نيته ولا في إ ر ا د ت ه ويؤسفني أ ن أ ق و ل أ ن معظم محاولات ا ل إ ص ل ا ح في ا ل أ م ة ردود أ ف ع ا ل كما سوف أ ت ح د ث بعد قليل معظم محاولات ا ل إ ص ل ا ح في ا ل أ م ة ع ب ا ر ة عن ردود أ ف ع ا ل و أ ح ي ا ن ا يكون ا ل إ ص ل ا ح بغير تخطيط ولذلك معالم ا ل إ ص ل ا ح على حسب استقراء البسيط غير المداخل المداخل خ م س ة والمعالم ع ش ر ة ع ش ر ة معالم ل ل إ ص ل ا ح أ ر ى أ ن من اتبعها و أ م ر قابل ل ل أ خ ذ والرد أ ن ا ل أ م ر ينصلح و أ ن ا ل أ م ة يمكن أ ن ت ن ه ر وهذه ا ل م ح ا ض ر ة أ ه م ي ت ه ا ت أ ت ي في كل العلماء والدعاه والحركات ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ خ و ا ن المسلمين والبلاغيين والتكفير و ا ل ه ج ر ة و أ ن ص ا ر ا ل س ن ة و ت ا ل ي منهم وحزب التحرير و ت ا ن م ن ه ا ل ش ي ع ي ي ن شيعينا و ش ر ن ح ن نصلح ا ل ش ي ع ي ه كويس الشريعية شنو كويس الحركات ا ل إ س ل ا م ي ة التي قامت اليوم كلها تريد أ ن تصلح تريد أ ن تنهض ب ا ل أ م ة فالكليات و ا ل أ ه د ا ف ر ا ق ي ة أ ن ننهض ب أ م ت ن ا و أ ن نصلح معوجه لكن في تقدير ي ما, ما كلهم استطاع أ ن يصلح بعض الناس قال ن ب د أ ا ل إ ص ل ا ح بالحكم من فوق قال من فوق وهند من فوق يقول لك من فوق هل من فوق يصلح يا إ خ و ا ن ينبغي كما سوف أ و ض ح ا ل آ ن لا بد في ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة أ ن نستفيد من تجارب من مضى آ خ ر لقاء للتراب في ق ن ا ة ا ل ج ز ي ر ة قال ما كان في ت ر ب ي ة و أ ه م شيء قال الناس يرجعوا ل ل د ع و ة و ا ل ت ر ب ي ة هذا ياخي ما قلنا لكم زمان والله كلمناكم لكن ما, ما صدقتونا قط توديد ناس ما بيفهموا وناس عيد قوقعوا كذا وناس جبار ونكسر الجباب ك ل ه و ي خ ل و ا له ق ب ة و ا ح د ة بس قال عشان ننظم فيه رجعوا إ ل ى ما قلنا قال ا ل ت ر ب ي ة و ا ل د ع و ة أ ه م شيء ونحن استعجلنا قال توادرنا ما كانت م و ح د ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ت ر ب و ي ة بريق ا ل س ل ط ة وكذا وكذا وكذا لعب بها يا إ خ و ا ن إ ص ل ا ح أ م و ر الناس وتدبير سياساتهم من الدين ومن ا ل إ س ل ا م لكن ليس بمعزل عن ا ل إ ي م ا ن و ا ل ت ر ب ي ة كن حاكما ولكن إ ن صرت حاكما تطبق على الناس ا ل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ي ة دون أ ن تقود المجتمع ودون أ ن ت أ خ ذ المجتمع معك بالوعي والعلم و ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ك سوف تكون في واد والمجتمع في واد وهذا إ ش ك ا ل كبير جدا من ا ل إ ش ك ا ل ا ت لا نمانع من إ ص ل ا ح الحكم و صحيح ف ت ي ا ر يرى أ ن إ ص ل ا ح المجتمع يكون من أ ع ل ى إ ن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع ب ا ل ق ر آ ن ن و أ ا لا أ خ ط ي ا ل ف ك ر ة كلها من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا لكن أ خ ط ي من يريد أ ن يصل إ ل ى ا ل س ل ط ة دون أ ن يستصحب معه ا ل ع ق ي د ة و دون أ ن يستصحب معه الفرد المسلم و ا ل ت ر ب ي ة و ا ل د ع و ة والتجذر في المجتمع و ت و ع ي ة الناس و جعل المجتمع و جعل الاسلام في المجتمع إ س ل ا م مجتمعي ا ل إ س ل ا م كل الناس يدافع عنه والمشروع كل الناس يدافع عنه ما مشروع ا ل ج ز ي ر ة المشروع ا ل إ س ل ا م ي إ ذ ا ده من, من المدخلات الناس يقولوا لا ا ل أ خ ل ا ق م ه م ة جدا زي البلاغين يقول لك بس الناس ي أ ك ل و ا كيف و ي ك و ن كويسين وتكريم المسلمين و ك ذ ا وفعلا الناس طيبين ط ي ب ة ش د ي د ة و أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة لكن ا ل أ م ة ليست مشكلتها في ا ل أ خ ل ا ق فقط ا ل أ خ ل ا ق فرع ل ل إ ي م ا ن إ ذ ا صح ا ل إ ي م ا ن ص ح ة ا ل أ خ ل ا ق و ينبغي أ ن نؤسس لهذه ا ل ق ض ي ة في ا ل إ ص ل ا ح أ ن المنهج السلفي يربط ا ل أ خ ل ا ق ب ا ل إ ي م ا ن يربط ا ل أ خ ل ا ق ب ا ل إ ي م ا ن كيف أ ش ي ا ء أ خ ل ا ق يقول لك إ ي م ا ن لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب ل ن ف س ه أ ن تحب ل أ خ ي ك ما يحب ل ن ف س ه هذا ايمان ولا, ولا, ولا اخلاق هذا اخلاق ادخلوا في ا ل إ ي م ا ن شنو مكان ا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه د خ ل الضيف في ا ل إ ي م ا ن شنو هذا سلوك ما عنده ع ل ا ق ة ب ا ل إ ي م ا ن لكن في ا ل إ س ل ا م السلوك يتداخل مع ا ل إ ي م ا ن تاني يقول لك م ا كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل و خيرا أ و ليصمت والحياء ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن الحياء ما تصور الحياء ما إ ي م ا ن الحياء سلوك وهكذا لا يؤمن أ ح د ك م لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه وهكذا د ه دا دا ا ل إ ي م ا ن عشان كدا ا ل إ ي م ا ن مع السلوك يتداخل قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ع ب ا د ة والذين هم عن اللغو معرضون خلق والذين هم ل ل ز ك ا ة فاعلون ع ب ا د ة والذين هم لفروج م حافظون سلوك والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون سلوك والذين هم على صلواتهم يحافظون ع ب ا د ة و ع ب ا د الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هون سلوك و إ ذ ا حطبوا ل ج ا ه د و ن قالوا سلامه سلوك و الذين يبيتون لربهم سجدا وقيامه ع ب ا د ة و الذين يقولون ربنا ص ر ف ع ن ا عذاب جهنم إ ن عذاب ه ا ك ذ ن غرامه ع ب ا د ة و الذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ع ب ا د ة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق سلوك ولا يزنون سلوك و إ ذ ا مروا باللغو مروا ك ر ا م ة سلوك هكذا يتداخل السلوك مع ا ل ع ب ا د ة ك أ ن ث م ر ة ا ل إ ي م ا ن والعبادات ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة الحديث عن ا ل أ خ ل ا ق بمعزل عن ا ل ع ق ي د ة فيه إ ش ك ا ل ومن الناس من يرى أ ن ا ل إ ص ل ا ح في الجهاد فقط طيب و أ ن ا أ ق و ل م ق و ل ة ينبغي أ ن تحفظ عني الجهاد ينكا في العدو ولا ي س ل ح ا ل أ م ة في داخلها الجهاد بمفهوم القتال الجهاد ما مفهوم القتال بالمناسبه الجهاد في كل أ ن و ا ع الجهاد بمراتبها ا ل ث ل ا ث ة عشر كما قال ابن القيم لكن لو قلنا القتال قتال الكفار سوف أ ت ح د ث عنه بشيء من التفصيل قتال الكفار لو قلنا, قلنا انه يصلح ا ل أ م ة القتال موجه ا ل ل ك ف ا ر طيب ا ل أ م ة ا ل ج ا ه ل ة الضاله الفساد في ا ل أ م ة من الذي يصلحه الجهاد يرد عدوا و ي ن ك أ كافرا ولا يعيد ل ل أ م ة نهضتها ولا يصلح المجتمعات ولا يقوم ا ل أ م ة بمفهومه القتالي ر ا د به دفع العدو و ت ه ي ئ ة الجو لرجل ا ل د ع و ة وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله حتى الجهاد فرد ل أ ج ل ا ل ع ق ي د ة ثم كل هذا يحتاج إ ل ى إ خ ل ا ص أ ن تخلص ا ل ن ي ة و أ ن ل ا يكون ا ل إ ص ل ا ح في إ ط ا ر ردود ا ل أ ف ع ا ل إ خ و ا ن ن ا الناس الداري ص ل ح و ا ما ب ي ت م ك و ا يتمسكوا بالشكليات م الان نتمثك ب ا ش ك ل ي ت ا ل آ أ ق و ل لك ا ج ة أ ز م ة ا ل أ م ه زي ما أ ق و ل لك ما الكفار نحن ب ر ا ن ا نفك مسلمين متقاتلين متشاكسين ياخد السنن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إ خ و ا ن ن ا ا ل أ م ة ان ل أ ذهب ريحها بغير أ ي دخل أ ع د ا ؤ ه ا أ ع د ا ؤ ن ا د ق و ل ا ح ا ج ة د ي و ل ه ا د ق و ل ي ا خ ق و ل م ا ع ة ا ل و ح د ق ه ك ا ل ج ب ي ن ا ت ا ل م ك ا ي د ة فالجماعه دقولها دقولها دقولها دقولها د ق ل ه ا دقولها دقولها دقولها د و ل ه ا د ق و ل ه د ق و ل ي ا د ل ا د ق و ا د ق و ل ا د ق و ا د ة و ل ه ا دقولها دقولها د ل ه ا د ل ه ا ل ه ا د ق و ه ذ ه ا ل ط ر ي ق ة ك و ي س يقول ل ي ه ما اعرف المؤتمر الشعبي عمل حاجات ما اعرفه و في دارفور نكايه في الشكر في المؤتمر الوطني ياخد الشكر في إ ط ا ر المجموعات ا ل و ا ح د ة يا ناس ا ل ا م ت د ا ر ه اصلاح شديد الناس ما ينظروا إ ل ى ع م ل ي ة ا ل إ ص ل ا ح ب ب س ا ط ة و س ط ح ي ة و س ذ ا ج ة في إ ط ا ر المجموعات ا ل و ا ح د ة أ ح ي ا ن ا تكون ا ل أ ع م ا ل ا ل د ع و ي ة في إ ط ا ر المكايات د وهذا يخرجها عن حد ا ل إ خ ل ا ص ع ش ا ن ا ل م ج م و ع ة ا ل فلاني ة عملت كدا نحن بس لكي ا ة ف يكون ع م ل كدا دليل الله ولو عشان ا ل نزل ا س هل دليل الله ي خ و ن الاستاذا ا ل إ ص ل ا ذ ا مفهوم اعمق مما مما مما نتصور ثالثا من معالم ا ل إ ص ل ا ح أ ر ك ا ن ا ل ع م ل ي ة ع م ل ي ة ا ل إ ص ل ا ح ا ل إ ص ل ا ح يقوم على مصلح ومجتمع ومنهج مصلح يريد أ ن يصلح مجتمع ولا بد من ميدان ن ت ح ر ك فيه يا اخواننا م ش ك ل ة الناس ا ل آ ن في اصلاح ل إ الجماعات م ت ع ا ل ج م والدعاء أ ن ه م يزهدون في الناس والناس هم مكان و ا دعوتنا وميدان إ ص ل ا ح ن ا يقول لك ما دايرين الناس قال يا اخي قال لك منه والله دايرينه كويس ويقول لك يا أ خ ي الداري مشي مشي ما ما نحن, نحن دا ما دايرين ا س ك ت ا ل القلق ما دايرين ك ت ا ل منه والله دايرين ا س ك ت ا ل لكن مش ي ق ب و معانا يصورونا نحن لا ي ق ك ب و مهتدين نريد أ ن تتسع د ا ئ ر ة المهتدين ي خ و ا ن ن ا أ ل ف موحد ولا مليون موحد احسن يقولك لا لا لا ا ل ص و ز ا ت ا ل أ ن ب ي ا ء قالوا كلا بس نحن ك ل ا ه كلا كلا、بي. باعتبار ا ن ه ن ح نعمل ن علينا بعد ذلك ا ل يؤمن يؤمن ما يؤمن ن لكن أ ن نزهد في المجتمعات و أ ن نستغني عن الناس هذا ليس من سمات المصلحين ولا بد أ ن يكون المصلح مخلصا وعلى أ خ ل ا ق ومتواضعا ومخترقا للمجتمع لا بد أ ن يكون المصلح متوازنا ثم المجتمع اخواننا المجتمع الموجود ا ل آ ن مهما كان فيه من الفساد وحصل فيه من الانحراف لا شك أ ن فيه خ ي ر و أ ن هذا المجتمع مع الخير الذي فيه هو أ م ا ن ة في أ ع ن ا ق ن ا كم يموت يوميا من المسلمين على غير عقيده ص ح ي ح ة م س ؤ و ل ي ة من هؤلاء إ ن ه م م س ؤ و ل ي ة من علم ولذلك المجتمع لابد أ ن نحرص عليه و أ ن نترفق بالمدعو و أ ن نقدم له ا ل د ع و ة في قوالب ط ي ب ة ثم لا بد من المنهج ومنهج ا ل إ ص ل ا ح واضح المنهج ما في خلل دائما ً ب يكون الخلل إ م ا في المصلح و إ م ا في المجتمع لكن المنهج كتاب السنه والمنهج السلف موجود لكن الزول بيحمل المنهج مرات بيكون فوق اشكالات حتى أ ن ه أ ح ي ا ن ا تصرف تصرفات تحسب على المنهج كله من الجهله م ع ن ى ه يا اخواننا ولا تزر وازره مثل اخرى في زول واحد مثلا م ل ت ح ي و م ق ص ر ق ا م ع ملوح ا ج ة غ ل ط ي ق ولك ل عين الناس دي ب ع د طوالي ق و ل ل ك د ه أ ن ص ر سنه يعني زات ه أ ي ز و ل م ق ص ر كويس و ع ن د ه ل ح ي ة كامل تكفيري يقول د ه أ ن ص ر سنه والله يجون انصر سنه ن ا ن ب ز و ن ناس ينبزون و ق ا م ت م ش ك ل ة في جامعه ق و ل ي ي خ ي د ه أ ن ص ر س ن أ ن ت ت أ ك د ا ل م د ر د كلو ل ي م و ن ب ر ت ك ا ن ما في ه يعني أ ي ح ا ج ة م ج ر د ه مليمون أ ي زور عنده دقن وجلاب يصير داخل ص ل ة لكن في ا ل ن ه ا ي ة ياخذ تلفزيون ي يخليك دقن ك ت ح ل ي ق بس تشوف تصرفاته بيدقن لي دقن ك ت ح ل ي ق طوال عشان خاتره تحليق دقنك ياخذ الشده ياخذ يعني لا بد أ ن يجسد المصلح ا ل ق د و ة وهذا مما لا شك فيه عندي المدخل الرابع لا بد من منهج ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل د ع و ة إ ل ى الله إ خ و ا ن ن ا ا ل أ ص ل في منهج ا ل أ ن ب ي ا ء الصبر على المجتمعات و ا ل ح ك م ة و ا ل ت أ ن ي وعدم استعجال النتائج والرفق أ ص ل ل ا إ ن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره ما كان الرفق في شيء إ ل ا زانه وما نزع الرفق من شيء إ ل ا شانه ف ا ل أ ص ل في د ع و ة ا ل أ ن ب ي ا ء الصبر على المجتمعات يا اخوان شوفوا أ ي زول بكفر ده غلبه ا ل د ع و ة أ س ه ل ح ا ج ة ك ف ر و أ ص ع ب حاجه تدعو أصعب, اصعب شيء أ ن تكون د ا ع ي ة ليه ل أ ن ه الزول ب ك ل م الناس لسه الناس في ا ل باطل يا ناس ده باطل ولسه في ا ل باطل ي ق و لكنك ل ذلك ما ا ف ع جنع ما قادر الشغل ب تكلمه يقول ا نافعين ولكني كفارهم برتاح, لو برتاح. ما عنده أي واجب تجاههم خ ا بيقوا ص هم ف ا ا ر ت ما جنتني وكانت ج ي و يطلعوا قبل باب ت ا ن ي ن ط ل و ن ب ا ا الدعوة ل زول على ش ب بيقدر ب ك ده ز من ا ل ز و ل ا ل ب ي ي س ك ف ر ه شو الفساد كثير وكدا يقول لك اسمع انا ده كله ا كفر ا أ ح س ن حاجه ب ا ل ن س ب ة له و أ س ه ل ح ا ج ة ما بيتحمل تبعات ولا يقوم ب أ ع ب ا ء ا ل د ع و ة أ م ا ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و أ ت ب ا ع ه م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة صابرون في الطريق مقيمون على ا ل د ع و ة لا يياسون أ ب د ا و ك أ ي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 اول معلم من معالم الاصلاح تصحيح ا ل ع ق ي د ة وبيان ا ل ض ا ض ه ا ونواقضها ومن ذلك أ ن أ ع ظ م خلل في ا ل أ م ة اليوم على ا ل إ ط ل ا ق شرك ا ل ع ب ا د ة وما زال شرك ا ل ع ب ا د ة في ا ل أ م ة تقديسا للشيوخ و ع ب ا د ة للزوات و ا ل أ ع ي ا ن والبشر وهذا من أ ع ظ م ا ل إ ش ك ا ل ا ت و أ و د أ ن أ ق و ل هنا م س أ ل ة هذا الكلام أ ر ج و ان يحفظ و أ ن يشاعني تصحيح ا ل ع ق ي د ة ليست م ر ح ل ة تصحيح ا ل ع ق ي د ة في معالم ا ل إ ص ل ا ح ليست م ر ح ل ة ا ل ع ق ي د ة أ ك ث ر من يحتاجها أ ه ل ا ل ع ق ي د ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بعد ما آ م ن و ا يؤمنوا ثاني يما شنو ل ح ا ج ة الناس إ ل ى ا ل ع ق ي د ة فالذي أ ؤ ك د في معالم ا ل إ ص ل ا ح أ ن ا ل ع ق ي د ة هي أ و ل طريق ا ل إ ص ل ا ح واخر طريق ا ل إ ص ل ا ح و أ ن ا ل ع ق ي د ة ليست م ر ح ل ة ا ل ع ق ي د ة دائما م س ت ص ح ب ة في جميع مراحل ا ل إ ص ل ا ح حتى ولو وصل المصلح إ ل ى ا ل س ل ط ة ف إ ن ه لن يتخلى وهو في ا ل س ل ط ة عن عقيدته وهنا أ و د أ ن أ ق و ل شيء أ ي ه ا ا ل إ خ و ة حرق ا ل أ ع ل ا م والخروج في المظاهرات والعواطف لا تبني ا ل أ م ة أ ب د ا طبعا ه ذ الناس ا إ خ و ا ن ا ل أ ن ن ا منفعلين ب ي ق و م بيعملوا شنو ب ي ق و م و ي ط ل ع مظاهرات والله ما بتحل لكم المظاهرات ما بتحل لكم والمسيرات ا ل ه ا د ر ة وحرق الاعلام ما بيحل لكم يا اخوان ا ل أ م ة لا تنتصر ولا يصلح حالها بحرق الاعلام قول ح ر ك ت ا ل ع ل م ا ل أ م ر ي ك ي في الخرطوم العلم الأمريكي في شنو ح ر ك ت ا ل ع ل م ا ل أ م ر ي ك ي في الكونغرس هنا حركته ش و ي ا أ خ ي طبعا في ناس أ ص ل ا طبيعتهم إ ن ه م ثائرين طوالي في زول كان ليه ناس في الشارع د ه م ر ق من الجامع ة في صدر ه دنكوركوا ماشين طوالب كوركوا م ع و ن يمشي يسقط يسقط طوالي يسقط يسقط و م ش ي لو قال في شلون لا والله ما اعرف بس يسقط لا يصقر ما اعرف ز ا ت ه شلون لو قال يا أ خ ي الناس ز ا ت ه ع ن د ا ل حياتي ا خلاص أ ن ا ما لقيت ناس ب ي ح ب ا ل مظاهرات زي الناس في السودان يا ما شاء الله بس مظاهرات دي يمروا ليك زول من وين وين كويس وكواريخ وختافات وناس يشيلون يا أ خ ي أ ن ا م ر ة جيت في م ح ك م ه حمى طه هذيك جيت احد الناس ك ت ر أ ن ا دايم ر شيلوني وتخبش شيلوني في واحد حلف قال لي شن قلت له والله ي ب شن شن ليه يا أ خ ي الناس دي والله يعني بيحبوا ليك الكواريك والحاجات دي حب شن و هي عواطف و ا ل ع ا ط ف ة م ه م ة لا شك أ ن ا ل ع ا ط ف ة م ه م ة لكن أ ن ق ل كلام لطيف جدا لشيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي رحمه الله يقول الشيطان ي أ ت ي كل د ا ع ي ة شوف مش ا ل ع ا م ة الناس لا دعاه د ا ع ي ة مما يحب فيزين له فمن كان ميالا ل ل ر ح م ة زين له الشيطان ا ل ر ح م ة حتى لا يبغض ما أ ب غ ض الله فيصبح متهاونا ولينا لفظه ابن ت ي ن لينا شفت لينا دي دي م ن ألفاظ ا ي ن ميان قال ف إ ذ ا آ ن س من د ا ع ي ة ش د ة لا يزال يزيد له ا ل ش د ة حتى يترك البر و ا ل إ ح س ا ن و ا ل ر ح م ة بالخلق شو الكلام ك ده ي ففي ف ناس تلقاهم في ا ل إ ص ل ا ح متسهلين شديد أ ي ح ا ج ة يقولك حلال تقول اشنو يقول لك التيسير ده التيسير ولا التغيير ده ت ي س ي ر ده د ا ت يسر على الناس بما لم يسر عليهم ربهم اانت أ ر ح م بعباد الله من عباده هأنت أرحم ب ارحم ل ل ه عباده من أ بعباد الله من ربهم يا أ خ ي معقول ده اسم تساهل و ت ه ا و ل في الفتوى أ ي حال يقولك حلال المصافح الغنا الشنو الشنو ياخي واحد قال جاب, جاب ي و في التلفزيون واحد من الناس الدعاه يعني المعروفين قال دائما يحكي ا ل ق ص ة دي قال مشى في محله دار يعملوا محقره قال للنساء قال بحجاب قال شكلوا قالوا لي بحجاب قال شكلوا قالوا لي بحجاب لي من ورا حجاب قالوا يا اخي مشيت و ق ا ع د تمشوا الشارع والسوق وكده عادي بحجاب قالوا لا بالحجاب بتعمله يا اخي ده ا ل ع ن د ما ب ق د ر و ا وكت نحن قدرنا نعمل حجاب نعمل يعني بمعنى أ ن ا كمشيت ج ا م ع ة أ ن ا قاعد ادرس في جامعات ما في حجاب ا ل ج ا م ع ة ما ق بتعمل حجاب لكن الشيء بيقدر عليه يفصل الطلاب برغم و الطالبات بره كان لقيت حجاب بيريحني و ب ر ي ح البنات ف ي ش ن في فرق بين الشيء بتقدر عليه انت وبين الشيء انت ما عندك على ا س ل ط ا ن ولا يد فيجي ب يقول النقاب و ا ل م ص ا ف ح ة وخروج ا ل م ر أ ة والغنى دائما سمى البرنامج دسم ماشنو قال ا ل و س ط ي ة قال ا ل و س ط ي ة ب ا ل ن س ب ة لماذا الوسطيه منها تحتك يخوانا الوسط وين الوسط هنا هنا هنا من هناك ليه هناك ليه وسطين طيب برضو هنا برضو تعيزا يا أخوة ورينة ستلتك دي وين من اخوانا ل والله و وسطية س ط ي دي يا ة دا كده أ ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا ده ع ن د خلق ا ل ر ح م ة فزين فزي له ا ل ر ح م ة حتى أ ن ه أ ص ب ح يرى ما يقيمه الله من الحق في الناس أ ن ه تشدد وغلو و ي ر ه ا ب وتطرف لذلك التوسط والاعتدال ق ض ي ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة طيب هنا أ و د أ ن أ ت ح د ث عن م س أ ل ة لا بد أ ن أ ت ح د ث عنها لما نتكلم عن تصحيح العباده ا ل ع ق ي د ة وتصحيح ا ل ع ب ا د ة وكذا يقول بعض الناس ي ط ع م في علماء ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة يقولون أ ن ه م علماء حيض وجنب ونفاس طيب اذا كان الحيض والنفاس ليس بعلم ما معنى قوله تعالى ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو أ ذ ن فاعتزلوا النساء في المحيض وما معنى قوله واللاء يئسن من المحيض من نسائكم إ ن اغتبتم ا ل آ ي ة المحيطه ما ج في ا ل ق ر آ ن لو كان ح ا ج ة شينما كان ج في ا ل ق ر آ ن هو ع ل م يقول لك العلماء حيض نفس النفاس انتو, انتو دي علماء شنو انتو ا ل حيض النفاس ما لام الفيل هو ا ل حيض النفاس يتكلموا حيض والله الناس ب ت ك ل م س ا ك ت قال ا ل إ م ا م أ ح م د م ف ذ ت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته هو الذي قال لي الحظ هين طيب أ ن ا في واحد علماني يتناقش معي كان قال لي ا ل ح ض والنفاس وكده بس ا ل ن ق ط ة دي اضطريت ا د ي ق كلام شين قلت له نسواكم قاعدين يحيضن ولا ما قاعد يحيضن قال لي بحيضن قلت ل بصلوا كيف بحيضن ي ولا بعد ما يطهرن سكت قلت له لا حسنا الحفظ عيب ولا شنو يعني الحفظ عيب يا اخي ما عنده احكام <تصفيق> ب ع ي ه كتب فينبغي أ ل ا يصغر الناس ويهونوا من أ م ر أ م و ر س ر ع ي ه هي من ديننا الطاعن في الحيض والنفاذ كالطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ب يفتيح و ا ل ا س ت ح ا ب ة و ك ذ ا و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ا ر د ة في الحيط كله الشده صلى ا ل ل ل ي م قالوا وبدون ما يخجل هذا ضرب من ضروب الانهزام وضرب من ضروب ا ل س خ ر ي ة ل ل أ س ف الشديد من علماء ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة نعم ثم منهم من يقول أ ن ه م علماء سلطان ي ق و ل و ا كده علماء السلطان خ ا ص ة مشايخنا ا ل أ ج ل ا ء الشيخ عبد العزم باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان المشايخ الموجودين ش ا ا ي خ ل م في ا ل م م ل ك ة ا ل س ع و د ي ة يقول لك دير علماء س ل ط ا ن أ و ل ح ا ج ة ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ د ب في التعامل مع السلطان والتعامل مع السلطان بالدين حس انك ا س أ ل ت ن ي ع ل ى ا ل ح ك و م ة ا ل س و د ا ن ي ة الان لا يجوز الخروج على ا ل ح ك و م ة ا ل س و د ا ن ي ة ا ل م و ج و د ة علماء السلطان برضو برضو علماء السلطان كويس يا أ خ ي ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ا ل دين والله أ ن ا ما ولا أ ر ي د أ ح د أ ن يدافع ولد العلماء السلطان ق ا طيب يعمل اسلوب يخبر على السلطان أ و ل ح ا ج ة الشيخ عبد العزيز من باز ما كان ب ت د ي ن راتبه بعد ان نكمل القروش الماء ع بدايه ا ل ر ا ج ب ث ل ا ث ة ش ه ر ليليهم يقولون لك ثلاثه اشهر ليليهم قدام اين سلطان شرودة سلطان. السلطان أخي الشيخ س ل ل ط ا ا ن أخي العثيمين بيتوا في القصيم من أ ك ث ر أكثر البيوت وضاعتا اخي ما في قولوا مع سلطان ز ا ت ه بعدين ياخي ناس ب يؤيدوا السلطان في الخير ل أ ج ل أ ن السلطان يا إ خ و ا ن لا بد أ ن نعلم ان ق ض ي ة السلطان ق ض ي ة ع ق د ي ة و ق ض ي ة م ن ه ج ي ة ليس ب ا ل ض ر و ر ي أ ن يكون السلطان مصلح في كل شيء يا أخي السودانية يقف في الخير يجد الآن الحكومة الموجودة الآن وإذا الناس معها أنها إذا ذهبت قد لا أرى أن لأجل نحن الناس حكومة قد ذهبت مش ذرى ما ع ن د معهم ع ل ا ق ة وما قاعد أ م ش احضر مؤتمرات ولا قاعد أ خ ش قصور ولا خشت و ز ا ر ة من الوزارات ولا عندي س ن ة معزور عقيدي التي أ د ي ن الله بها ستون ا ع ا م تحت إ م ا م جائر خير للناس من يوم بدون امام لو ل ل المزلطان يعني شوف. تلقى حكومة إسلامية سنية إ ذ ا ذهبت بنشيع ت أ ي د منه ت أ ي د منه السلطان السني ده حتى لو فاجئ حتى لو ف ا ج د أ ي ت أ ي د أ و يكون البذيل العلمانيين الواضحين يقول لدي ك ا د العلماء س ل ط ا ن يا أ خ ي أ ص ط ن يا اخواننا تصحيح ا ل ع ق ي د ة هي ا ل أ س ا س والعلماء يتعاملون شوفوا علماء ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ا ل م ع ا ص ر ة العلماء ا ل م ع ا ص ر ي ن م ن باز و الشيخ ا ل ع ت ي م ي ن و الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي لما يتعاملوا مع هذه القضايا كانوا يتعاملوا بعقد و ينهوا الشباب عن م ص ا د م ة حكوماتهم من أ ج ل الا يفقدوا مساحه ا ل د ع و ة ا ل م ت ا ح ة لهم والله أ ع ق ل أ ع ق ل من ر أ ي ن ا في ا ل أ م ة هم علماء الدعوه ا ل س ل ف ي ة والناس اطلعوا على السلطان ذهبوا ورجعوا إ ل ى ما كان يقول الشيخ عبد العزيز الباس الناس خرجوا على السلطان في أ ي بلد رجعوا لهذا الكلام في ا ل ن ه ا ي ة اخوانا ن اغتيل السادات هل استقامت مصر هل استقامت السلطه ها ما حصل شيء بل قد ي أ ت ي من هو أ س و أ منه هذا لا يحل قضايا ا ل أ م ة ا ل يحل ل ذ ي قضايا ا أ م ة أ ن تستفيد من مساحات ا ل د ع و ة ا ل م ت ا ح ة لا تؤيد السلطان في الباطل ولا ط ا ع ة لمخلوق في معصيه شنو الخالق لكن هذا لا يمنع أ ن تؤيد السلطان في الخير ليزداد خيرا طيب المعلم الثاني تصحيح ا ل ع ب ا د ة بعدما صح ا ل ع ق ي د ة لا بد من تصحيح ا ل ع ب ا د ة من الذي يقوم بتصحيح ا ل ع ب ا د ة العلماء والدعاه و أ ن ينتشر العلم الصحيح فيعلم الوالد ولده والزوج ز و ج ة على ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة أ و يعلمهم ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة إ ذ ن بعد تصحيح ا ل ع ق ي د ة نصح شنو نصح ا ل ع ب ا د ة ثالثا نصحح تصحيح مع و ج وفسد من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ق ي د ة صحت و يا اخوانا ن دائما أ ق و ل ا ل إ ص ل ا ح لا يحتاج إ ل ى تفكير ذربي يعني معنى شنو تقول بعد ما نصحح ا ل ع ق ي د ة كلها حتى بعد العبادة. طيب ما نجد ا ل ع ب ا د ة طيب لحد ما نصحح ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ب ا د ة الناس يعبدون ساكت ولا كيف ا ل أ خ ل ا ق تكون فاسده يعني ما معنى كده لا لكننا نعطي أ و ل و ي ة لتصحح شنو العقيده ومع ذلك نعطي م س ا ح ة لتصحيح ا ل ع ب ا د ة ونعطي م س ا ح ة لتصحيح شنو مع وجه وفسد من ا ل أ خ ل ا ق لكن مع وجه وفسد من ا ل أ خ ل ا ق اليوم التعليق ا ل س ف و ر أ ن ا أ ح ك ي لكم ح ا ج ة بس ما ت ق و م و ا ج ا ل ي ن ناس جامعه ل ل س و ل ي ظرف ي أ ر ب ع فلوس كاب قولي ي اخي أ تعال ع ن ل ن ا محاضرات في ا ل ج ا م ع ة للطلاب والطالبات في جامعتنا دي عشان الطلاب سلوكياتهم دقت ما ك و ي س ة بعد ذلك حكولي ا ل أ ش ي ا ء اللي هم دايرين لنا يعني ل أ ن انا ع ا ل ج ة يعني ك د ه أ ش ي ا ء كثير جدا والله كلام والله يسيب ا ل ر ص أ ن ا ح ح ك ي ليك اقل ح ا ج ة في ج ا م ع ة من الجامعات ا ل ع ر ي ق ة في السودان تحت شجرة ا ل ش ج ر ة في نص ا ل ج ا م ع ة ط ا ل ب ة بتحرق لطالب ي ق ط ع ي ة ب ا ل م س بتعمل له ق ط ع ي ة ب ا ل م س القطعيه بيعملوه في ا ل م ص دي هو قاعد يصنقر ويقاعد ا ل و ر ا و م س ك ا ل ه ر ا س ه كده و ب ت ع م ل ه في ا ل ق ط ع ي ة ب ا ل م س راي شنو ياخذ شو、دي. و ا ل ل والله ه كانت م مرتبه سيكون خ ل لديك جيبه لكي م حاجة تتحكم أ ق بهذه ا م نهروا ل ن بس ه ر ي ق ا ل ه التي ص نشو كده يا أ ن ت ه ى ا ل ك ل ا م انت بها ل ط ا ل ب ب قطعية ا ل م و س ت ع ر ف ر والمسلم قطعية ا فيها ش و ف و ب ت م س ك ل ا راسه كده و ت ع م ل و ا بالموز ق ط ع ي ة ق ط ع ي ة في, في محل بعد ما زوح احد مش ب ع م ل و ا ق ط ع ي ة قاعد ت ع م ل و ا ق ط ع ي ة بالموز قلت ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت وشر ا ل ب ل ي ة ما يضحك ولذلك ضحكتم م ش ك ل ة ك ب ي ر ة إ خ و ا ن ن ا إ ذ ن في فساد أ ه م ن ق ط ة أ ن نعلم أ ن الفساد أ س ب ا ب ه ا ل ر ئ ي س ي ة غياب ا ل إ ي م ا ن الوازع ا ل إ ي م ا ن ي و ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة ثم غياب ا ل أ س ر ة ثم أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م التي أ ف س د ت و ج ر أ ت الناس على القيم ثم غياب دور و ل ا ة ا ل أ م و ر والله نحن م ش ك ل ة مشكلة حسب و ل ا ة ا ل أ م و ر لو دال يصلحوا يقوموا على الناس الجرايد ز ي د الوطن يقول لك أ م ن المجتمع أ م ن المجتمع ا خ و ا ن ا امن المجتمع ده انت ع ر ف ان المجتمع ده غلطان ل أ ن ه ما شايف شغله ما قاعد جادي... يحارب الفساد وده ب ق و ل إ ن ه ي خ ت ح م البيوت وما عارف يسوي يخليه اقتحم البيوت البنات في الشوارع ده, ده. لا بيوت ي خ ت ح م و ه ا البتل ي في الشارع ده لا بيوت ي خ ت ح م و ه ا في الشارع ده يا ناس في حاكم بيغير شوكه من راى منكم منكرا فليغيره بيده كان ا ل ش ر ط ة ما غير بيده يغير مني من ع ن ي بنسبه ل ا دباب ه بتاع الشرط انا أ ح ذ ر المسؤولين إ ذ ا كان ا ل ش ر ط ة ما غير بليد دبفتح مجال بتاشر ل أ ن الشباب المتحمس المدينين كلهم يغيروا ب ي د ه م و ب ع د ا ه ا كفوضه و د ه ا ل غ ل ط عشان الشباب دين المتهورين والمتحمسين دين ما يغيروا ب ي د ه م يعملوا شنو لو شافوا ا ل ش ر ط ة قاعد ت غير ب ي د ه ا ا ل ش ر ط ة ه ي الجهة ا ل م س ؤ و ل ة مراعم ي ك م ن م ك ر فايغيرهم دفئ ولا ما في ده بيده دي كيف ت ع م ل له كذا خلاص معلش دي بيده بيده دشنو انا داير الناس ي ص ر ح و ن بيده دي قال من ر أ ى نكر مكر ف ل ي غ ي ه بيده عمله كده خلاص معلش خلاص معلش دي بيده م ع ن ا جلد ولك ولا كيف هزات والله ناس أ م ن المجتمع ما قعد ا ي د ك و شكله غلطانين غلط شديد ه م يعني تقول أ ن و خائفين من ناس ا ل إ ع ل ا م يقوموا على الطوال يا أ خ ي أ م ن المجتمع عدت س ت م ي ة ن ق ط ة م ش ر ق ة فقط ل أ ن بعض ا ل م ن ص و ب ي ن إ ل ي ه أ خ ط أ و ا م ر ة ولا مرتين تقول أ م ن المجتمع كل ما د ا ر ه ا دازل مرضان د ه د ا ز المنكر ينتشق المنافقون والمنافقات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن بالمنكر وينهون عن المعروف و ي ح ب ض و ن أ ي د ي ه م ب س ا الله فنسيهم إ ن المنافقين هم الفاسقون يا خمام عظم لذلك تصحيح معوجه من ا ل أ خ ل ا ق لكن عندي سؤال في هذه ا ل ن ق ط ة هل يا ترى الضغوط ا ل م ع ي ش ي ة سبب من أ س ب ا ب الفساد هل الضغوط ا ل م ع ي ش ي ة سبب من أ س ب ا ب الفساد ها؟ ممكن يكون سبب لكن هل هو كله ط ي م او لكم ح ا ج ة ما نمشي بعيد ونتكلم ب ص ر ا ح ة الناس القاعدين يمشوا عفراء مفلسين ها ه مفلسين دي ه ياخي أ ل ي ب ا س و كويس ه و ا ل أ ر ب ع ي ن في البيئه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 ولكن يمكن ان يكون الشعر م لك ه في مساء الخطا وعمل لك و ي م ك ر م مكرمش ش و ا ل ل هناك ل ه م ما ع ن د ه م شغل و م ا ل ء ا ناس من أمن ل م م ج ت ع يدون بس ط و و ط ي بس ا ل ل ه ي د ويعرف بس ط ط و في ي ظهره ب ح ان ج ة بعد يا ه و ا ل ل ه غيرتوا ك ش ي ع ج ي ب ة خلاص ي ا أ خ و ا ن ا حقيقة هذه ا ل و ا الفاسدة ا ر ل في أ خ ن ا لا بد أ ن تصحح ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ س ر ة أ ش د كده المعلم الرابع عندي وده أ ه م معلم بعد ا ل ع ق ي د ة التركيز على م ؤ س س ة ا ل أ س ر ة ا ل م س ل م ة من أ ه م معالم الاصلاح شفتك ما أ ص ل ح ن ا ا ل أ س ر ة ما ب ك و في إ ص ل ا ح نهائي ل أ ن ه ا هي المحاضن ا ل ت ر ب و ي ة هي التي يتلقى فيها الطفل العلوم ا ل أ و ل ي ة و أ ب ج د ي ا ت ا ل أ خ ل ا ق و ا ل إ س ل ا م يتعلم فيها القيم يتعلم فيها ا ل أ خ ل ا ق يتعلم فيها ا ل ع ب ا د ة يتعلم فيها ا ل ق ر آ ن يا اخوانا اسمحوا لي أ ن أ ق و ل أ ب ن ا ء الملتزمين الناس البيدعوا ل ي الالتزام أ ي ن أ ب ن ا ؤ ه م خلي ابناء الملتزمين أ ب ن ا ء الدعاه كم يحفظون من ا ل ق ر آ ن هل يعتنى بهم أخوانا إشكال عندنا إ ش ك ا ل حقيقي في هذه المسائل لا بد من الاعتناء ب ا ل أ س ر ة و أ ن ا أ ر ى أ ن أ ه م م ؤ س س ة في ظل الطغيان المادي وعواصف العولمه و ط و ف ا ن التغريب الذي اجتاح المجتمعات أ ه م م ؤ س س ة أ ن نحرص على ا ل أ س ر ة أول ح الزواج ج ة ا لابد الناس يسهلون عشان تتكون ا ل أ س ر و ت ق و ى ا ل أ س ر بالوعي بالمواد بالعلم بالتواصل معها بالبرامج ا ل م س ت ه د ف ة لها بالكتابات و ا ل أ س ر ط ة ا ل م س ت ه د ف ة ل ل أ س ر ة بمراكز التحفيظ للنساء بمحاضر ا ل ت ر ب ي ة ممكن او لا ممكن كله؟ هذا كله ممكن او لا ممكن ممكن محاضر التربيه ا ل آ ن م ف ر و ض تكون في ا ل إ ج ا ز ا ت حسب الان جاء ا ل ا ج ا ز ة الكبيره、أها. من حسه مفروض دعم البرامج للاطفال أ ط ف ل ل نستهدف ا أ نستهدف الصغار كما كان يفعل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يستهدف الصغار و من أ ع ج ب ما وقفت في سيرته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه خرج إ ل ى خيبر و معه ط ف ل ة و كان يرتدفها ثم إ ذ ا نزل و أ ن ا خ يمد يده إ ل ي ه ا ينزلها حتى إ ذ ا ما غنموا وسقطت خ ي ب ة ووزعت الغنائم قالت ا ل ط ف ل ة ف إ ذ ا برسول الله يبحث عن شيء يتطاول ب ر أ س ه وعنقه ما دراسه ع ن كده قالت فظننت أ ن ه يريدني قالت فظهرت له فناداني وقال لي لم ننس نصيبك من الغزو و أ خ ر ج لي ق ل ا د ة طل عليها سلسل قالت فمددت يدي لاخذها الطفله بس في قال لا اقلدك إ ي ا ه ا جيب راسك الله ي بنهدى رسول ا ل إ س ل ا م و إ م ا م الدنيا هي متخيل ة ن حي ما متخيل ة ب ا ل د ي ا وبعد ما دام ما متخيل ة إ ن ه يتواضع ويصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة أ ن ه يقلدها ا ل ق ل ا د ة بنفسه قالت فقلدنيها قالت ووالله لا أ ن ز ع ه ا أ ب د ا و ل أ و ص ي ن ب أ ن تدفن معي أ ل ق ا ه يوم ا ل ق ي ا م ة أ ق و ل له القلاد ة يا رسول الله اشفعلي د س ا ف ة قالت يوم القيامه لا يقولوا الختتلي ي بيدك إ أ ن ا ما م رحت لحد يوم ا ل ل ي ل ا يلا انت مش ختتلي ي اشفعلي فايخواننا لا بد من الاعتناء بالصغار والاهتمام بهم و ا ل أ س ر ة عندي معنى مهم من معالم ا ل إ ص ل ا ح الكبرى الاعتناء بها خامسا لا بد من الخروج من ح ا ل ة ا ل و ه ن والضعف و ا ل ا ن ه ز ا م ي ة والتوازن في م ع ا ل ج ة الفساد بعض, بعض المصلحين يعظم الفساد إ ل ى د ر ج ة أ ن يوصل الجميع إ ل ى ح ا ل ة من ا ل إ ح ب ا ط فيتصور أ ن هذه ا ل ح ا ل ة لا يمكن أ ن ان ان تنصلح أ ب د ا فلا بد من الخروج من ح ا ل ة ا ل و ه ن والوهن حب الدنيا حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة شنو؟ الموت أسأل كده المعلم السادس الجهاد في سبيل الله بضوابطه واسمحوا لي في هذه ا ل ن ق ط ة أ ن أ ت ك ل م و أ ق و ل ي خ و ا ن ا شوفوا مما أ ر ى أ ن ه مهم الوضوح في طرح معالم ا ل إ ص ل ا ح فاسمحوا لي أ ن أ ك و ن واضحا وجريئا طيب مفهوم الجهاد اليوم غير واضح عند كثير من الشباب أ و ل ا الجهاد يعني الجهاد بكل أ ن و ا ع ه جهاد ا ل نفسي وجهاد لساني و الجهاد بالمال والجهاد بالنفس جهاد ا ل ن ف س غير الجهاد بالنفس جهاد النفس تجاهد نفسك عن الهوى والشيطان والجهاد بالنفس أ ن تموت في سبيل الله و أ ن تجاهد بنفسك في سبيل الله وجهاد الشيطان عرفت الجهاد بكل أ ن و ا ع ه وبكل مراتبه لكن فرق بين قتال ا ل ك ف ا ر وبين الجهاد بعض الشباب ي ظ ل أ ن أ ي كافر يقتل هذا جهاد في سبيل الله وليس ا ل أ م ر كذلك ف إ ن الكفار على أ ق س ا م فبعض الكفار معاهدين وبعض الكفار م س ت أ م ن ي ن وبعض الكفار أ ه ل ذ م ة فلا يجوز قتل أ ي كافر إ ل ا الكافر المحارب ولا بد في الجهاد شوفوا ا ل ن ق ط ة م ه م ة جدا لا بد في الجهاد من سلطان و أ ن ا أ ح ذ ر الشباب أ ن ينضموا الى أ ي تجمعات ع س ك ر ي ة س ر ي ة هذا ليس من ه ج السلف الصالح لا لنا ينضموا أي تتدرب ج م ع ا في ظل المؤسسات ا ل و ا ض ح ة ش ر ط ة شعبيه جهاد قوات م س ل ح ة دفاع شعبي ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ج و د ة معسكرات ا ل د و ل ة مع السلطان والحاكم الحذر من أ ن يكون بعض الشباب الملتزم كبش فداء ما في جهاد إ ل ا بسلطان ذا ا ل أ س ا س قال عبد الله بن ا ل إ م ا م أ ح م د في مسائله س أ ل ت ا ل إ م ا م أ ح م د بيننا وبين الكفار في خراسان حائط وجدار والكفار ي ؤ ذ و ن ن ا أ ن ق ا ت ل قال إ ل ا ب إ ذ ن ا ل إ م ا م ق ل ن ا ولكن ا ل إ م ا م بعيد قال إ ن أ ر ا د و ا قتلكم فادفعوهم إ ل ا في هذه ا ل ح ا ل ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الامام إ م جنة ل إ ا م ج ن ة يتقى به ويقاتل من ورائه وفي صحيح مسلم يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خرج على أ م ت ي فيضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها قلت ولا, ولا يبقي ت ح ا مُؤْمِنِهَا وَلَا ش مِنْ ي لذي عهد عهده فليس مني في شيء ا ل رواه مسلم يا إ خ و ا ن إ ذ ا قام بعض الناس ببعض ا ل أ ع م ا ل اجتهادا منهم أ ن هذا قد ينفع ا ل أ م ة واتضح أ ن ه لا ينفع ا ل أ م ة هل يستمر فيه هل ي س ت م ر إ خ و ا ن ن ا من ا ل إ ص ل ا ح أ ن تراجع ا ل م س ي ر ة في ناس ي و ل د د ن ن ص ل ح ت وهم بيصلحوا والفساد شغال وقدر ما يحاول يصلحوا المشاكل تزداد تعقيد يا خلوا الاصلاح ل إ ده ضروري يا أ خ ي هل تعبدنا ت ع ب بهذا يا خ د ي وسائل ما نجحت نخليها هل هي, هل هي مسائل ق ط ع ي ة ما نفعت و ج ر ت على ا ل أ م ة وبال وسلطت ا ل أ ع د ا ء على ا ل أ م ة طيب يا خ و فلنتركها يا أ خ ي ما هي مسائل ا ج ت ه ا د ي ة ولذلك أ ق و ل بقول الشيخ الفوزان ولا بد أ ن أ ن ق ل ه عنده م ق و ل ة ل ط ي ف ة جدا قال فرق بين الجهاد في سبيل الله وبين م غ ا م ر ة يقوم بها بعض الناس قال فيجعلون ا ل م غ ا م ر ة بقتل بعض الناس جهادا في سبيل الله و أ ن ق ل كلام البربهاري رحمه الله تعالى أ ي ض ا في قوله بانه وكلام ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أ ي ض ا أ ن ا ل إ م ا م أ س ا س في الجهاد في سبيل الله و خ ا ص ة في جهاد الطلب لا بد من سلطان ولا بد من ش و ك ة طيب يا اخي في, في حديث في صحيح ا ل ج ا م ع ة الصغير يقول فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ضيق منزلا او قطع طريقا او آ ذ ى مؤمنا فلا جهاد له في الجامع الصغير ما يعتبر هذا من الجهاد الجهاد لا بد له من ضوابطه و أ ص و ل ه سابعا من أ ه م معالم ا ل إ ص ل ا ح الكبرى عدم استعجال النتائج كثير من المصلحين لا, لا يستطيع ان يحصي ا ل ن ت ي ج ة ل أ ن ه يستعجل الخطوات فيعرض نفسه و ا ل د ع و ة للضرب عدم استعجال النتائج ولذلك أ ق ر ر ان التكفير والتفجير في بلاد المسلمين لا يحل مشاكلنا ولا ينهض ب أ م ت ن ا ولا ي ص ح ح عقيدتنا ولا ي ح ا ر ب ا ل ف س ا د في ديارنا إ ن م ا قد يشفي صدور ا ل إ ن س ا ن العمل الكلام ده فقط لكن لا ينصر ولا يحقق ا ل أ م ة ح ص ل ت ف ج ي ر ا ت في ك ت ي ر من العالم ا ل ا س ل ا م التغيير ح ص ل ش ن و ما في شيء ومن استعجال النتائج م ص ا د م ة الحكام والخروج عليهم باستعجال النتائج هذا أ ي ض ا ليس من منهج السلف الصالح في ا ل إ ص ل ا ح ثم من استعجال النتائج الاعتماد على ا ل ع ا ط ف ة إ خ و ا ن ن ا أ ن ا أ ك ر ر أ ن العواطف لا تبني ا ل أ م م حرق ا ل أ ع ل ا م والمظاهرات إ خ و ا ن ن ا هذه كلها طرائق فقط تشبع ا ل إ ن س ا ن يكون يقولوا زولهم عنه عمل لما حاجة مظاهرات ل ن ص ر ة مثلا سوريا صح ط ل ع مظاهرات وهتفوا هو ب يرجع البيت مرتاح نفسيا انه ك أ ن ه نصر سوريا بس خ ل ا ص يعني هو ل أ ن ه ح س ه انه ما عمل ح ا ج ة طيب اقول حاجه مظاهرات العراق عملوا شنو لا في العراق الناس طلعوا مظاهرات ولا ما طلعوا أه؟ طلعوا وكركوا ويا صدام و ك ذ ا قالوا أها ع ما ل شروط اعمل ح ا ج ة لكنه مرتاح يكون م نفسيا ك أ ن ه قدم ح ا ج ة الشحن بتاعه بيتفرغ بس يعني المظاهرات بتفرغ الشحن فقط ولذلك أ ق و ل لا يعتمد على العواطف ولكنها م ه م ة يعني لا بد من مقداه وحت من ا ل ع ا ط ف ة في هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م ه م ة جدا طيب اخوانا شوفوا العواطف أ ذ ك ر حديث عجيب حديث سهل ا بن حنيف في, في البخاري قال يا أ ي ه ا الناس اتهموا ا ل ر أ ي فلقد ر أ ي ت م و ن ي يوم أ ب ي جندل لو استطيع أ ن أ ر د أ م ر النبي ل ر د ت ه والله أ ن ا م ت أ ك د لو كان في ناس كانوا حاضرين مننا أ ب و جندل كان ط ل ع مظاهرات طوال ا يا أخي أ ب و جندل جابو جابو جاي ر شارد ولتفاوض ا ا ق جارو سلم انا جذلك ق ا ر رجعو الكفار ق ا ل الكفار سوى ابو أ هداره ضربوا ك مسلم ي ن شوفت ع ل ع وقت فدي قال لون يا أ ي ه ا المسلمون أ ش ت ر ك و ن ن ي إ اردتموني اليهم يعذبونني ويفتنونني عنديم سهل قال اتهموا ا ل ر أ ي فلو ر أ ي ت م و ن ي يوم الحديبتي لو استطعت أ ن أ ر د أ م ر النبي ل ر د ت ه مش ق ا ل ه دولار أ ق و ل لما ه ن د ل ه م بس يقولوا ما ي س و ق و ب س ل ل ن ه يا اخوان الخير العظيم السيره أ ن ا أ ش ع ر ا ن ه الشده ي ء ربنا جاو للناس السيره النبي س ل م دي شوف أ ص ل ا الرسول م ا يتعامل بالعواطف كثير وشوف في أ م ر ا ل ع ق ي د ة ما كان بجامد شوف يوم أ ح د لما أ ش ي ع أ ن م ح م د قد مات قام أ ب و سفيان وقف في جبل مقابل لما كان عليه وسلم قال لهم أ ف ي ك م محمد الرسول قال لا تجيبوه سكتوا افيكم ابن أ ب ي ق ح ا ف ة و ز ا ت ه عارفه ترتيب الناس عارف ا ن ه بعد الرسول أ ب و سفيان والكفار كانوا عارفين ا ن ه ابو بكر بعد الرسول لكن ا ل ش ي ع ة ما عارفين الكلام أ ب و سفيان عارفين ه ا ن ه بعد الرسول المهم طوال ابو بكر افيكم بن ابي ق ح ا ف ة قال له لا تردوا لما أ ش خ ا ص وذوات ع ا ب ر ة افيكم م ن الخطاب قال لا تجيبوه شوفوا ك ا م ا كيف ساكتين قال لهم مات محمد ومات ابن أ ب ي ق ح ا ف ة ومات عمر قال للمسلمين أ ع ل ه م ا ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ع ق ي د ة قال ردوا عليه ردوا عليه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله أ ع ل ى و أ ج ل ا ل ع ق ي د ة و ا جامد فيها شوف س أ ل عن نفس أ ب ي ج ا ب سال عنه, سألوا سألوا عنه ما, جا ما جاوب لكن لما ق ض ي ة ع ق ي د ة قال قولوا الله أ ع ل ى و أ ج ل قال لنا هبل و لنا ا ل ع ز ة و لا ع ز ة لكم قال ردوا عليه ا ل ع ق ي د ة ط و ي ر د ق ا ل ماذا نقول قال قولوا الله مولانا و لا مولى لكم ا ل ع ق ي د ة دي مهمه ة ت ا ي ل ع ق ي د ة إ خ و ا ن ا ل أ م ا ل ب د ت ع ي م مساله ا ل ع ق ي د ة دي إ خ و ا ن ا والله أ ن ا لا أ ق و ل مش ل أ ن ا ل إ ص ل ا ح غلبني أ و أ ن ا رايي على دري أ ص و يوم واحد الحمد لله مما ربنا هداني ل ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة طريق ا ل إ ص ل ا ح أ ص ل ا يوم واحد ما غاب علي ه شفت ا ل ع ق ي د ة دي بس الباب والله أ ي زول يخرج بغير ا ل ع ق ي د ة والله ما يصلح دي قناعه ر ا س خ ة شفت حسن محاضرة ناسم دائما كده دين و ل البدء بالعقيدة الموضوع ل مش أ ن ه م الموضوعات ق لي ل ا و ل ل ل ه ا ا م و و ض ع ك ث ي ر ة و ر ا ق د ه لكن ا ل م ش ك ل ة ا ل ح ق ي ق ة والشيء ا ل أ س ا س ي أ ي ز و ل بذكر الدين د ه ويفهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يجد أ ن ا ل ع ق ي د ة هي ا ل أ س ا س و أ ن ه لا بد من الاعتناء بها و ا ل ع ق ي د ة تحتاج إ ل ى ق و ة و إ ل ى م ص ا ب ة و إ ل ى صبر على المجتمعات إ خ و ا ن ن الناس ا تكلموا في السودان يقول لك ا ل ع ق ي د ة قالت صلحت الصلحة و ه ن العقيده الناس ما شافوا ح ا ج ة ساكت ي لحد يوم ما يقولوا دام يقولوا الوهابيه、أه. يقول لك انتو وهابيه ة ذ ا ما يعني ينبغي ع ي ي ن أ ن أ ؤ ك د أ ن هذا شيء راسخ في هذه ا ل م س أ ل ة فالاعتماد على ا ل ع ا ط ف ة وحدها لا تكفي ثم أ ق و ل في استعجال النتائج ن ق ط ة م ه م ة كثير من الجماعات التي تريد أ ن تصلح لا تفرق بين م ر ح ل ة ا ل د ع و ة ومرحله ة الدولة إخواننا نحن أ ل الدوله معنى تاني ي ا ل د و ل ة يقوم بعدك ب أ ع م ا ل وتدريبات وشنو ما عارف ل أ ف ر ا د ه ن و... يا ناس انتو د ع و ة ولا د و ل ة لا يمكن أ ن يكون هذا في ظل د و ل ة ل أ ن ك منتهى ا ل أ م ر أ ن ك في يوم من ا ل أ ي ا م سوف تصادم ا ل د و ل ة ا ل ح ك م ة و ا ل ت أ ن ي والصبر على ا ل د ع و ة والاعتناء بالتربيه خ ا ص ة في السودان ما ضيع المساحات بتاعتنا الان في التلفزيون بيدخلوك وفي ا ل إ ذ ا ع ة بيتكلم وفي ا ل ب س ط ى متكيف سليم الناس تنظر ما, ما ضيع المساحات دي ا ل د ع و ة طالما م و ج و د ة لا يعدل عن ا ل د ع و ة بشيء ثم ينبغي أ ن نرقي وسائل ا ل د ع و ة ا ل د ع و ة ما نضم بس تبقى ا ل د ع و ة سلوك تبقى ا ل د ع و ة التواصل مع الفقراء والمساكين علاج المساكين والاهتمام بالعلاج حتى ا ل آ ن يكون من الضرورات ا ل م ل ح ة جدا في ا ل إ ص ل ا ح والمجتمعات الاعتناب ب ا ل أ س ر ه ا ل ا ت ي ا م بالبدائل في الفضائيات إ ق ا م ة إ ذ ا ع ة ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت ا ح ة كلها والممكن كلها تكون د ع و ة ولذلك أ ق و ل لابد أ ن نستفيد من م س ا ح ا ت ا ل د ع و ة ا ل م و ج و د ة لدينا طيب ثامنة التزام طريق السلف الصالح في العلم والعمل إ ن من أ ك ب ر و أ ع ظ م معالم ا ل إ ص ل ا ح أ ن نلتزم هدي السلف الصالح شوفوا السلف الصالح في ا ل إ ص ل ا ح عميقين أ ح ك ي لك ق ص ة ع ج ي ب ة دخل سلمان الفارسي بلاد فارس في زمن التابعين الناس قالوا صحابي من ناسنا ومن الناس ا ل ي كانوا معه وسلم وهو من بلدنا تكيفوا جدا و... اجتمعوا في المسجد حتى وقفوا ب ا ل أ ب و ا ب والنوافذ وجلس سلمان ل أ ج ل أ ن يتكلم فجعل ي ق ر أ ص و ر ة يوسف ق ر آ ن بس ما قالوا أ ي حاجه بس ق ر آ ن وطلعت س و ر ة يوسف ط و ي ل ة ذ ل ك لا كلها منه ولا حد آ خ ر ه بس ا ل ب ي و ع ب ن و ن اكيد ا ل ن س فرد لما انتهى من ا ل ص و ر ة بقي معه في المسجد نحو م ئ ة قال أ ر د ت م زخرف القول و أ ر د ت لكم الحق يمكن دليل الكلام ا ل غ ن ا ي المنبق لكن انا ادرككم الحق الحق المبين ق ر آ ن بس ولذلك روى ا بن ب ط ة ا ل ع ك ب ر ي رحمه الله تعالى في ا ل إ ب ا ن ة قول عبد الله بن مسعود ش و الصحابه دي الفهمين كيف قال إ ن ه ا ستكون أ م و ر مشتبهات حاصل س وما ا حصل ما حصل, ما حصل الان كثير من الشباب يتناقشون يقول لك الحكم بغير ما أ ن ز ل الله ما اعرف كفر وكفر ولا ما كفر لا لا ديل مرجئه لا ديل خوارج كويس ما اعرف دير شنو و دير شنو تاني دي يقول ل ك ما اعرف ا ل ح ا ال ك م ي ة و تاني ناس يقول لك لا الجهاد و ناس شنو ما ع ا ر ف يا ناس ا ل أ م و ر مشتبهه للناس ا ل آ ن مشاكل ما يعلم بها إ ل ا الله فقال إ ن ه ا ستكون أ م و ر مشتبهات فعليكم ب ا ل ت أ و د ه التاني د يعني شنون؟ ل ت أ التأدى م ع ن ا ه ش ن ك ان ل ت أ ي فإنك أن تكون تابعا في الخير خير لك من أ ن تكون ر أ س ا في الشر دائما لما ت ق و م مشاكل و فتن أ ن ت ما تدخل ما تدخل ر أ س ك أ ن ا أ ن ص ح ك ل و ك ه الله خليك بعيد قامت مشاكل و ج و ط ة شوف العلما خلوني شوف الحصر شنو م ا أ ي ز و ل يدخل راسه و أ ي ز و ل يدخل خشمه يقول لك لا يجوز و م ا ب ج و ز تقوم م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا بعدك ذ ل أي ز و لا ينضم فيه أ ص ل أنت عارف يجوز الا من رحم الله ي س أ ل و الله ق و ا ل ع ل م أ ي ز و لا ت س أ ل و ستات ا ل ش يجوز تقول م ا ب الا ل من ه يعني ذاته رحم د ع ج ي ا ل ا ل تقوم ا ل أ م و ر ا ل م ش ت ب ه عليه خاصه الشباب عليكم بالتوضيح لا ت ظ ن و ن أ س على ا ل ش ب ان ب أ يعتنوا بالعلم يا أخي هذه قضايا قضايا ك ب ي ر ة جدا القضايا ا ل كبيره دين شنو ودين جدا ي ر و ي ن م يروا التفجير, التفجير. إنت بتروي ما بتروي يأخذ يا أخي أشانترو وزاعتكم وزاعتكم وده ما ما مسائلكم ما ذلك شغلكم أنت أنت من ياخي العلماء الكبار قاعدين يسكتوا الشيخ ا ل ف و ز ا ن ما ب ت ك ل ه في ا ل م س ا ئ ل د ي ل ح س ن نهائي يقول و ا ح د ما تستبين ا ل أ م و ر ما نطلع فتوى ساكت الى أ ن تستبين ا ل أ م و ر الناس يخوضوا وصف أ ي ح ا ج ة إ ن ا ستكون أ م و ر مشتبهات فعليكم ب ا ل ت و د ى فلان تكون تابعا في الخير خير لك من أ ن تكون ر أ س ا في ا ل ش ر وقال علي بن أ ب ي طالب وذلك نقله ا ل إ م ا م البخاري في ا ل أ د ب المفرد قال علي رضي الله عنه لا تكونوا عجلى مزايع بذرى اعرف مزايع بذرى يعني شنو يعني خفيف أ ي زول يقول لك كلام تمشي معه قال لا تكونوا عجلى مزايع بذرى ف إ ن من ورائكم بلاء مبرحا بلاء مبرح شديد مكلح ة حيكون في بلاء كبير ومسيطر على الناس و أ م و ر ا م ت م ا ح ل ة يعني م ت د ا خ ل ة و ا ل أ م و ر فيها غير و ا ض ح ة ردحا م ت ت ا ب ع ة قال لا تكونوا ع ج ل ا م ذ ا ي ع بذرا ف إ ن من ورائكم بلاء مبرحا يعني يعني شديد يقول لك ضربوا ضرب شنو مبرح مبرحا وهذا المبرح مكلحا يقول لك وجهه كالح وهم كالحون كالح مبرحا مكلحا و أ م و ر ا م ت م ا ح ل ة رضحا يعني م ت ت ا ب ع ة بعضها فوق بعض فلا بد من التزام طريق السلف الصالح في العلم والعمل تاسعا من معالم ا ل إ ص ل ا ح الكبرى التجذر في المجتمعات و أ ع ن ي بهذا أ ن نكون جزء من المجتمع و أ ن ننداح في الناس نمشي في الناس نكون مع الناس في خير وفي شنو في شر بما لا يخالف فوائد الشريعه في طبعا, مرة طبعا لما تحصل في البلد مرات نكبات انصار سنب ود و ي غ ا ث يعني بيساعدوا الناس ف ق ا ه ل ت ع ت ر جات م ش ك ل ة في أ ب و حمد محل ا ل ر ب ا ه ق ا م و د إ غ ا ث ة طبعا دخلوا ي ك ما ب الموضوع ف ق ا ه وصاصه ودل إ غ ا ث ة بجي ي م ث ل م لوالد ر عشدي ب و ز عالناس ب د ه أ ي ز و ن وشوال م ث ل م ولكن يعمل م ح ا ض ر ة لا بد يعمل م ح ا ض ر ة بده ا ل خ و ا ا ج ت بده شواله أي ينشو زوج ف و ا ح د ر ب ب ط ي قال ياخي يا والله جون الخواجات الدنو شواشه ل و قال أ ن صار ر س و ل ن ا في كيلو عشان يدك كيلو انو في راسك سعتنقل ا ي حتى ب ع د ه ا يدكك ي كيلو بس يدككك ف ي ل و بس يدكك كيلو كويس يقال الله قال والرسول قال يدككك ن ه كتير حتى ب ع د ه ا يدككك ي ل كويس فلا بد من التجذر في المجتمعات ح ق ي ق ة ولا بد من التواصل معهم اولا لحمايتها إ خ و ا ن ن ا عشان تحمل المجتمعات لا بد ان تكون أ ن ت موجود في أ و س ا ط الناس و ل ح م ا ي ة ا ل د ع و ة ل أ ن ه ي خ و ا ن ا ا ل د ع و ة ل ك ي تكون جزء من المجتمع حتى لو اراد الكفار و ا ل أ ع د ا ء يضربوها يصبح لا طريق لهم لضرب ا ل د ع و ة إ ل ا لضرب الشعب كله صح لكن لو الدعوه م ن ع ز ل ة قبضوا ل يعني ق ناسه وكتلوهم خلاص ا ل د ع و ة تكون انتهت لكن لما تكون ا ل د ع و ة في كل البيوت في كل المناطق في كل المجتمعات جزء من, من المجتمع والناس بيحبوهم بعد داك ده يخليك انت لما ن ج ي يضربوك ك د ا ع ي ة الناس بيجفو م ع ك ب يبقى الدائري يحاربك اللي يحارب منه. يحارب منه المجتمع كله فلا بد من ا ل ت ج ذ ر في المجتمعات لحمايتها أ و ل ا و أ ن ا أ ق و ل هنا م ق و ل ة سقوط ا ل د و ل ة لا يعني سقوط المجتمع سقوط ا ل د و ل ة لا يعني سقوط المجتمع بمعنى شيخوانه أ ح ي ا ن ا قد يفشل مشروع بتاع د و ل ة إ س ل ا م ي ة في د و ل ة إ س ل ا م ي ة قالت ا ل إ س ل ا م فشل المشروع وما قدروا يعملوا الحبت كويس في اي محل يعني ما بقدروا يكون الموضوع و ي ن في السودان في اي محل ا ل د و ل ة فشلت هل يعني ان, المج... أن الاسلام ق ا ل س خ ط لا يعني سقوط ودمعناه ه تجذر في المجتمعات يعني من فوائد التجذر في المجتمعات سقوط ا ل د و ل ة لا يعني سقوط المجتمع أ خ ي ر ا المعلم العاشر ولم تابعين اخوانا عشره معلم المعلم العاشر الاستفاده من التخصصات والتقنيه الموجوده في الاصلاح الموبايل كويس ممكن تكون فيه رسائل كويسه ممكن يكون فيه كلام خارم بارم ولا ما اقول خارم بارم ياخي يا في زور رسال رساله و الله شيئا ن بعدين أ ق و ل لكم حياتي بتعت ا ن ه النكاد واحد إ م ا م جامع واحد ع ن د ه جامع ق ا ل بانه ي زاويه ة واحد تاني جامع ع م ل ج يعني مكندش ج ن ب ه الناس ق ا ل خلوا ا ل جامع بتاع ه م ش ر و ب جامع ا ل مكندش ق ا ل ط له ع إ ع ل ا ن قالهن يعني تخفيضات ه ا ئ ل ة الصلوات بقينا ث ل ا ث ة و ا ل ص ب ح ا ل ساعتماني ة ة ونص س ا ن ج يصلوا غير ج ع و ا يصلوا معهم تشفتت هذا كلام فارغ دي يا خي ومن يرسل و ا رسائل وناس يرسلوا كلام فارغ في الموبايل د هذا كلام عجيب خلاص كويس ا ل ا س ت ف ا د ة من التقنيات من الموبايل الى الانترنت تعرف في مركز بتاع تحفيز ق ر آ ن ج ن ب ن ا م ن ت ف ي خ ط بغته ة المركز دا ه ل ن ا س ي د عمو ه و ا ت ق ل م ت على المركز المركز د ه حديقه مركز أ ن ا ما ر أ ي ت مثله مركز لتحفظ ا ل ق ر آ ن قايم بين الناس وما في ج ه ة مدخله ايده ف ي ه ش ف ت ه ولا أ ن ص ا ر السنه ما داير أ ي جهه كلها بس قرآن بس ق ر آ ن بس لالله ما في جهه تدخن لا دايرين أ ح ز ا ب ولا دايرين جماعات ولا دايرين مكايدات ولا دايرين مشاكل بس ق ر آ ن المركز ده شغال اربع وعشرين س ا ع ة اربعمئه وخمسين ط ا ل ب ة وثلاثه ش ر ش ي خ ة كل ح ل ق ة فيها ثلاثين من الصباح لحد ا ل س ا ع ة م س ا ما ب د دقيقة ي في ق ر آ ن بس شغال ق ر آ ن ج د و ا ل ن س و ا ن البجل ما شاء الله بديك و ح د ة تتبرع بفصل كامل تبنيه كله بس ر ا م يكو يعني م ا ا ل ن س و ا ن البس ب ج ن ي ح ت ر ى ن س و ا ن ذ ا ت ا بفيدن كويس ل ما بقولوا لنا صراحاتنا اللي بسموه, بسموه ن شنو الطبقات ا ل ب ر ج و ا ز ي ة أ ي واحد ة طيب ة عربيتها الشعر الاسود تدريب ديه الناس دينو ديه الخاشين المركز دا ع ا ج ب ن ي ب الحيط كويس وما شاء الله على ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بيدرسوا ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة ح ص ة في ا ل أ س ب و ع أ و حصتين في ا ل أ س ب و ع لكن اعجبني ا ن ه ما في أ ي جهه مدخله ايدها فيو ب ي خ د م ف ي ا ل د ي ن ك د ه بس م ا ش ي و ن ا ك من ن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ه ن ا ي م ان ي ه ا ك من يمكن ان ه من ك ن ان ي ك ه من ي ك ن ان ي ه ا ك من م ك ن ا ك و ن هناك من ي ك ن ان يكون هناك من يمكن ان ن ا ك من يمكن ان و هناك من ي ان ي هناك من ي ان ي ك ا ك من ي م ك ان يكون ا ل من ي م ك ان يكون هناك من ي م ن ان يكون هناك ن ي م ن ا ل ي ن هناك م ي أ ن ا س م ع ت ان ي خ و ن ة ن ا ك من يمكن ان ي و ن هناك من ان يمكن ان ي م ع ن ا هناك م ي م ان يمكن ان ا ك من من ي م ن ك ي ان ي ن ه ن ن م إ ن ه ي ن ت ك و ت ا ي ا ل م ر ك ز د ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان ي ك و ه ا ك ا ش ا ء لانه يجب ان يكون هناك اشياء ل ن ه يجب ان يكون ا ن ا ك ا ش ا ء لانه يجب ان ر ك و ن هناك ا ش ا ء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون ه ن ت و اشياء لانه يجب ان يكون ن ا ك اشياء لانه يجب ان يكون ه ن د اشياء ل ا د ه يجب ان ي و ن هناك اشياء لانه ان يكون هناك اشياء ل ه ر ب ن ي ك هناك ا ي ا ء لان هناك ا ا ل ه ن د قال داري رسل قروش عشان العمال مركز بتاع التحفيظ د فسبحان الله يا اخوان ا ل ا س ت ف ا د ة من التخصصات حتى الجماعات لو أ ن ه ا عملت بالتخصصات ما في شي ء يمنع على أ ن تتكامل هذه الجماعات ما العالم مزري والأمة الإسلامية من المأذى إسلامية يا إخوان الوضع الآن وضع الآن مزري لا هذا إلا في بتآلف شيء تستطيع تخرج وضع ووحدة أن أ ق ل شيء أ ن تتكامل هذه الجماعات ونستفيد من جميع التخصصات و أ ي مسلم موجود ا ل ق ا ر ي ه ن د س ة ا ل ق ا ر ي ا ق ت ص ا د ا ل ق ا ر ي آ د ا ب ا ل ق ا ر ي ش ر ي ع ة ا ل ق ا ر ي تكنولوجيا كلهم ا ل ق ا ر ي حاسوب يتكامل وكل يخدم الدين بخطه من موقع عمله بذلك نستطيع ان نصلح أ س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ ر ج و أ ن تكون معالم ا ل إ ص ل ا ح قد اتضحت وطريقه قد استبان ومداخله قد ظهرت للناس المداخل ا ل خ م س ة ا ل أ و ل ى تكلمنا عنها السنن ي هي ا ل ا ل ك و ن ي ة والخلاص في ا ل إ خ ل ا ص و إ ن الله لا يغير ما بقوم و أ ر ك ا ن ع م ل ي ة ا ل إ ص ل ا ح المصلح والمجتمع والمنهج و ثاني شنو ها ه منهج ا ل أ ن ب ي ا ء معارض ا ل إ ص ل ا ح ا ل ع ش ر ة تصحيح ا ل ع ق ي د ة ثم تصحيح ا ل ع ب ا د ة ثانيا ثم تصحيح معوجه وفسد من ا ل أ خ ل ا ق ثم التركيز على ا ل أ س ر ة ثم الخروج من ح ا ل ة الوهن سادسا الجهد في سبيليه بضوابطه سابعا عدم استعجال النتائج ث الالتزام م ن ا ا بطريق السلف الصالح و ت التجذب س ع ا ا في المجتمعات و ع ا ش ر ا ا ل ا س ت ف ا د ة من التخصصات هذه ا ل م ح ا ض ر ة فيها نقاط قد تكون موضع خلاف وقد يكون بعض الناس ب ي ت ب ن ى جزئيات في ا ل م ح ا ض ر ة لا أ ت ب ن ا ه ا أ ح ت ر م وجهه النظر ا ل أ خ ر ى ولكن الذي أ ر ا ه و أ س ت ي ق ن به و أ م ي ل إ ل ي ه وتطمئن إ ل ي ه نفسي هذه ا ل أ م و ر التي رجحتها و أ ر ى أ ن لا تكون هذه إ ش ك ا ل ا ت ب ا ل ن س ب ة للناس من أ ن يتعلموا العلم الشرعي و أ ن يسيروا الى ا ل أ م ا م و أ ن يراجعوا ا ل م س ي ر ة و أ ن يصححوا ا ل أ خ ط ا ء و أ ن يقصدوا الحق نسال الله تعالى أ ن يهدينا إ ل ى سواء السبيل